يا يا حي قل الكتاب بتقوتياتنا نقول غَرَّنَّ فِي <تصفيق> وَادِ دِيْهِ عَلَمٌ في التَافِي مَوْرِيَامَ ابْنَتَ تَفَلا سَبِيلَ آنِي هَا مَكَانَ شَوْقٍ يَا لن شدي بنفسه ولن اكتب قال انك لكي ضياء فعملا خوفا Hvala tan ki sari wa hu zzi